المسلمين تعلموا من عيشة ام المؤمنين تعلموا كان نساء المسلمين تعلموا الإمام والتقوى منها تعلموا هي كانت حب زوجه للرسول روت عنه شهد الكلام وما سلمتش من لسان ابن سلول وفي القرآن برأتها بانت وجد آيات